أن آ م ن و ا بربكم م أن آ ن و ا بربكم ف م ن ا ربنا فاغفر ل ن ا ذ ن و ب ن عنا ا وكفر س ي ئ ل ل ع ا و ت و ف ن ا م ع ا ل أ ب ر ا ر ر ب ن ا م ي ه ر ت ن ا ما وعدتنا على رسلك ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا أ ض ي ع عمل عامل م ن كن ذكر أ و أ ن ث ى بعضكم من ب ع ض فالذين هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم وأوثوا و أ و ذ و ا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم, لأكفرن عنهم سيئاتهم, لأكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ثوابا من عند الله و الله والله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 م أ و ا ه جهنم م و ب س ل م ه ا ل ك ن ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا ر ب ه م لهم ج ن ا ت ل ه م ج ن ا ت تجري من تحتها من ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ف ي ه ا خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير ل ل أ ب ر ا ر